Huuuuhuuhuuhuuhuuhu <laughs> amani wasta fikri lam tazal khalf ahlami wghaṭiha alkasal innal amani wasta أن أمضي بها لكنني قررت أن أمضي بها وقل اعمل تجان الأمان بالعمل بالعمل, بالعمل فر إلى النحل العظيم بما أتى في كل ثانية يواصل بالعمل ويجوب في الأرض ليلقى زهرة ويعود منها في رحيق للعسل بل نعمل اليوم بعلم واقيا ولننشر الدين لكي تثنى الظلم إن الأمان وسط فكري لن تزل خلف أحلامي يغطيها الكسل لكنني amdi biha lakinni qarratu an amdi biha wa qul بحجمه ضرب الكتاب لنا به أحلام ثل قد كان لنملي لنا لرسالة وتعاونوا بالبر كي تلقوا الأمل يوم ما بعلم واقيم ولننشر الدين لكي تفنى الظلم ان الاماني وسط تفكير لن تزل خلف Lekenni karretu, a námži biha Lekenni karretu, a námži biha Wa koli, a malu, teđanel,